أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نَنْتَنِ بِالرَّعَاتِ نُنْفِقُ مِمَّا نَعُدُّونَ وَمَا نُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتروا إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة وما كان من المشركين إن أول بيت وضع من ناسنا الذي ببكة باركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللله على الناس يحكوا البيت من استطاع إليه سبيلا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَلَى الْعَالَمينِ وَلِيَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَكَفَّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لم تصدرن عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن فريقا من الذين أتى الكتاب يردكم بعد إيمان كافيين وكيف تكفرن وأنتم تقرأ عليكم آيات الله ما فيكم رسول وما يعصين بالله فقد أردت إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا ماتم مسلمون واعتصمون بعبد الله جميعا ولا تفرقون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 فذلك بين الله لكم آياته لعلكم تحتذو وَالتَّكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمِنْكَ وَهُنَاكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخترفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب العظيم يوم تبيل وجوه وتسوت وجوه فأما الذين سوتت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بي الله أجون ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد فرما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 مَن يَضُرُّكُم إلا بِإِذْنِهِ وَإِن قَاتَلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ مَا لا ينصرون قُلِ عليهم ٱللَّهَ إِن كُنتُم إلا ۚ من الله قَرْحٌ من الناس وباعوا بغير من الله وعربت عليهم المسكة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آناء الليل فهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن جَارِي وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوهُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ الذين كفروا تنيعن عنهم ابوالهم ولا اولىتهم من الله شيئا وؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون مثَلَ مَا يُنفِقُونَ فِي أَبِيهِ الْحَيَاةِ إِنِّي أَكْمَثَ لِرِعْيٍ فِي أَسْرِهِ الْأَصَابَةُ حَرَثَ قَوْمٌ طَلَمُوا أَنْ تُسَمُّ وَمَا طَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنْ تُسَهُّمُ تخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا واتلوا ما علبتم قد مدت البلاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات كنتم ا انت اولائك تعبدونهم ولا يحيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عنكم الانام من الغيب كل موت بغيركم إن الله علم بذات السجود إن تمسسكم عسنة تتؤهم وإن تصبكم سيئة يفرعوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يركم كيدهم شيئا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِينٌ وَإِذْ غَدَمْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَانُ مِنْ مِنَّةٍ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ أمت قائفة منكم أن تفشلوا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم إِنَّا أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَلَا تَعْبُدُونَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَلَا تَعْبُدُونَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَلَا تَعْبُدُونَ إِنَّمَا ويأتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينبدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسرمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَن يَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَلْقَوْنَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوهُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ